لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله عليه عبد الله ان زرت صبطه محمد يوم فان نلت المنا تحر النار فكأنما زرت الإله بعرشه وحججت بيت الله ذا الأستار قبرة كعبة الزاير وحي بيه وكل بيه بارين وحي بيه ليزور زار بيت الله وحي ويزار بعرشة رب البرية إلى من إلى من الله على الواد مزارة حسين اللي قصد قبر وزارة يزيل ذنوب ويخفف وزاره يدخل جنة البار الزهية هذه هي راية الحسين شهيد الطف وابن النبي خير البرية فتمسك بها يا إذا شئت تنجو وانضوي تحتها مع الجعفري العدب الشيء نخليها تمسك إذا ماردت نار الله تمسك براية ظنوة الزهرة تمسك تحتها انضوية وهي الجعفرية يا حسينة وذنوبي الموت تحتم وذنوبي أدخلتني في جهنم سأناديه إنه عاد محرم فامهلوني كي أقيم اليوم مأتم يا حسين يا حسين يا العجلان في ومصاب وانصاياب وعلي العذاب الهال وانصاياب انا اد ارد جيما عزا وانصى يا اياب مهلوني محرم عياد ليه مهلوني محرم عياد ليه